والحكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أين يَا ضَعْنُ لِثِيَابُنَا غَيْرَ مُتَبَدِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَلَا عَلَائِمُ فِسْكِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَاكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا و سيكوم تحيه من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون